الانترنت وسيط ثقافي بدأت برامج الكمبيوتر المصممة للأطفال تؤدي دورا كبيرا في حياتهم وبالإمكان أن تصبح شبكة المعلومات الدولية الانترنت وسيطا ثقافيا وتعليميا وترفيهيا متميزا للأطفال والسؤال الذي يطرحه كثير من المربين والمهتمين هو عن سلبيات تعامل الأطفال مع الإنترنت وكيف يستفيد الطفل من الإنترنت دون أن يتأثر بهذه السلبيات فبعضهم يطالب بإبعاد الأطفال عن الإنترنت حماية لهم من تبعات التعامل معه حيث إنه يخلق حالة من الإدمان ومشاهدة المواقع السيئة ومتابعتها وغير ذلك وهناك فريق لا يمانع في تعامل الأطفال مع الإنترنت وإن كان بحذر شديد بشرط وجود من يشرف عليهم من أولياء الأمور أو غيرهم من المربين ذكرت نتائج مسح أجري على ما يزيد على ألف منزل متصل بالإنترنت في الولايات المتحدة الأمريكية أن الآباء يرون في الإنترنت قوة جديدة إيجابية في حياة الأبناء وأشارت بعض النتائج ذات الصلة إلى أن التعليم هو السبب الأساسي لشراء الأسر الأمريكية أجهزة الحواسيب ووصلها بالشبكة الإنترنت